أ viv 유튜�رة نے чем 공 백schaft До какого уб�д Peace turn to your preser Państ mudar wiel naszym zinā. Isa protein say to three. Isaحت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 ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين يصلون ما والذين صبروا بتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم والذين صروا بتغاء وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون ذي الحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون ذي الحسنة أتى أولئك له أقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم جنات عدن والملائكه يدقون عليهم من كل باب والملائكه يدقون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب, فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل والذين اونما فما الله به ان يوصل ويكطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ويقطعون ما كَلَهُمْ اللعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اللَّهُ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر فَرِحُوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويفرحون بالحياة الدنيا, الدنيا إلا ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية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 الذين امنوا وطمئن قلوبهم بذكر الله الذين امنوا وطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب الا بذكر الله تطمئن